وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا آئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل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 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن نجها النم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم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 رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أَفَمَنْ كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 قل يوم الفتح لا ينفع الذين كثروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون